قُل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا ياتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجور غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذالكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها ول الأرض، فقال لها ول الأرض إئتيا طواعن أو كرها، قالت أتينا طائعين.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 فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فان بما ارسلتم فان بما ارسلتم به كافرون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 وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا جاءواها شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لمشهتهم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أيشهد عليكم سمعكم أيشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن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 فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَدْ يَضْنَى لَهُمْ قُرْنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس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 ذلك جزاء أعداء إلا النار. ذلك جزاء أعداء إلا النار. لهم في هذا الدار الخلد جزاء.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 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم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 فعب التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وان ما ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله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 إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يُلْقَى فِي النار خيرٌ أَمَن أم يَأْتِي أَمْنَيَّ يوم القيامة إعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير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 قل هو للذين آمنوا هدى وشفى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيدا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 من بعد ضرّأ مسّته لا يقول إن هذا لي وما أظن الساعة قائمة وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لعيده للحسن فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنَمُذِيقًا إِنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قل أرأيتم إن كان من عاد الله ثم كفرت به من أضل من من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم وفي أنفسهم حتى يتبيان لهم أنه الحق